صبحيهم بالبشائر من حيما كل الثهور بيعتم تأتي وسيف فاطع كل كفور صبحيهم بالبشائر من حيما كل الثهور بيعتم تأتي وسيف فاطع كل كفور قد أتى الشجعان وفداً من ولد قدير بايع الدولة حتى قد الشجعان وفداً قبل مولانا حتى قبل مولانا القديم الشجعان فضل مولانا القدير حتى يحكموا شرع الغفور وأسود الحرب صالت فاشتهي ضرباً موسيقى والآخرت عليك صبحيهم بالبشائر من حبا كل الثهور بيعتم تأتي وسيف فاطع كل كفور صبحيهم بالبشائر من حبا كل الثهور بيعتم تأتي وسيف فاطع كل كفور